Kekedaran, keas, dan kualiti yang baik dan berkualiti. Yang memperbaiki keadaan dan memperbaiki keadaan. Yang memperbaiki keadaan dan memperbaiki keadaan. Yang memperbaiki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 يطهر بلد بالآن ولكوني كله يلي رياضك خير, خير ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة الله نسايمك عن بروريحك دهنعود ومشاهدك يبري ثمانين علا نسايمك عمبر وريحك دهنعود ومشاهدك يبري ثمانين علا جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالأرض والكود dan yang kau nak yang lihat dia tak kering dan jalan kau fuh yang fuzurkan Allah atas taat Allah jinak ya Jiyna ki yom, ayamna Killa ha sehud Warriyikna, shif lini Mama kebala Jiytik ya dar al-al-ayz Wa t-t-t-t-e Wa al belad B-l-ad-wa al k Yali riadak ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة الله من زودي يا عز المصليني في زود عمر السعود ما شعار بل من زودي يا عز المصليني في زود عمر السعود ما شعار بل مذلة جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد الهار تكوني كله يلي رياضك خير والجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة الله يا دار العز وطيب والجول جو يا ضرب بلد بالارض والكون هيكل يلي رياض خير وين جا لك فود يلي فطرك الله على طعته الله يلي فطرك يلي فطرك الله على طعته